أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُورُمًا وَتَقُولُ هَلِ الَّذِي إِلَيْنِ تُشَارُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ بَنَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ كَيَ مَنَ لِلنَّاسِ وَشَهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِيَتَعَلَّمُوا أَن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 اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ وَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ تؤي وو علن و اعجبك كثرت الخبيث فتقر الله يا اولي القلب لا علمتم في ليحو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ سألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها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 ما جعل الله قوم من بحيرتين وناساءيبا ولا وصيلة ولا حامين ولاكن وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَتَعْرِضُونَ بِهِ